خير المغضوب عليهم ولا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 الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرض ما لكم من دونه وله ولا شفير أفلا تتذكرون يدفر الأمر من السماء وضيئ ثم يخرج اليه في يوم كان مقداره في يوم كان مقداره الفسنت مما تعتون ذلك عالم الغيب والشهاده العزيز رحيم الذي احسن كل شيء وبدأ خلقا وبدا خلق الان ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ولفق فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبخار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد فلهم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي يمكن بكم ثم إلى ربكم وَلَوْ تَرَى الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ مِنْ ذِلَّةِ مَا هُمْ مِنْ نَاصِرِينَ وَلَوِ اسْتَقَامُوا لَأُتِيَ مِنْ عِنْدِنَا أَجْرُهُمْ وَمَا هُمْ بِطَالِبِينَ لَهُ مِنْ أَجْرٍ إِنَّمَا نَحْنُ نُصْلِيهِمْ وَلَوْ شِئْنَا تِوَنَّاسَ يَجْمَعُونَ بَلْ قُولُوا بِما نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمٍ قَهْذَ إِنَّ لَنَسْيَانَكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْقَرْبِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سجدا قروا سجدا وسفتوا بحمد ربهم وهم لا يستشبرون فتجافى جنوبهم عن المطاهر يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزق لهم فقون فلا تعلم نفس ما أخي لهم عين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستهون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كل ما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم دوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدناد والعذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم منه ومن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقنون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من نقائه وجعلناه هدى لبني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 إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أن ما نسوقوا الباء إلى الأرض الجرز فنخرج به سرعا فنخرج به سرعا تأكل منه أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفشح إن كنتم صادقين قل يوم الفشح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض علهم وانتظر إنهم تَعَالَى الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ إِنَّ خَلْقَنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّ هَدَيْنَاهُ كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغنالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوصول بالنذر ويقعصول يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعاب على حفه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد قريرا فوقاه الله شر وذلك اليوم ولقن نظره سرورا وجزاءه بما صبر جنن خيرا وَيَدْخُلُونَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا وَدَارِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآلِيَةٍ مِنْ فِضٍّ وَأَثْوَابٍ مِنْ كَالِطَاهِرَا طوارير من فضة قدرواها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان بزاجها زنجميلا عيلا فيها تسمى سلسل يطوف عليهم ندان مخلذون اذا رايتهم حسبتهم اقل ام منثورا واذا رايتهم تريت نعيم من ملك كبير عالي ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وتقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آتما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة أصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا فازدلنا أمثالهم تغديلا إنما به تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاء ان عليما حكيما ولا تشاءون الا ان مشاء الله ان الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء د وَظَّالينَ عددَّلَ وَم عَذاابًا